وَأَنَّ مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاصطون فكانوا لجهنم حطباء، وألَّا وَيَسْتَقَامُ عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقِينَهُمْ مَا أَنْغَدَقَ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِض عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكُهُ عَذَابًا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 إلا بلاغم من الله ورسالاته وَمَن يَعْصِلَهُ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُنَّ رَجْهَنَّمَا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا حَتَّى إِذَا رَأوا مَا يُعْدُونَ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 إلا من ارتضى من الرسول فإنّه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا لأعلم أن قد أبلغ رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا